بشير الخير مصعب ابن عمير أليف عايدة حسن اسماعيل إخراج هنادي محمود اختفت تلك الجارية أين أنت أعتك عجبا هكذا أنت لا أبحث عنك مرة إلا وجدتك نائمة أعتك ما الخبر أعدت إلى الصياح ثانية قومي ايتها الكسور لا أراك نائمة إلا وجدت الابتسامة تعلو شفتيك كأنما تستمتعين بالأحلام اللذيذة وهل لنا معشر الإماء سوى الأحلام اللذيذة هي كل ما بقي لنا من حياة السادة منذ طوقتنا يدرق بربك لا تسترسلي يا عاتكا فإن سيدتنا بد قادمة لتويها فلو رأتنا على هذه الحال لصبت علينا اللعنات ولملأت يومنا بكلمات التأنيب والأذى قمت, قمت يا شيماء فكف لسانك عني أسرعي إلى عملك فاني أسمعها قادمة عاتكا سيدتي هل اعددت ثياب سيدك مصعب؟ أجل يا سيدتي اعددتها منذ الأمس احمليها إليه إذن وأنت يا شيماء إلي بالطيب الذي امرتك بإحضاره سمعني يا سيدتي وطعم عين صباحا يا أمه مصعب ولدي الحبيب كيف أصبحت يا بني؟ أصبحت بخير يا أمه أين أبي؟ خرج منذ الصباح الباكر راه دائما يخرج في الصباح الباكر في هذه الأيام الأخيرة منذ اشترى تلك الإبل لا هم له إلا الخروج الى حيث ترعى فإن ألفي بعير ليست بالعدد القليل ولما؟ ولما لا يدعني أخرج إليها بدلاً عنه؟ <تصفيق> أنت؟ أنت يا بني؟ ما لك أنت والتعب في رعاية الإبل والخروج في الشمس المحرقة؟ الست رجلاً يا أماه؟ بل أنت فخر فتيان قريش ولكنك يا مصعب وحيدي وعندنا من المال والعبيد ما يغنينا عن الكد في سبيل العيش؟ وما فائدة إذن؟ ما للشقاء خلقت يا مصعب وحسبك أن تلبس من الثياب أغلاها وأن, وأن تذهب إلى مجالس قريش فيعرفون مقدمك إذا بلغ أنوفهم عرف الطيب الذي يسري أينما حللت فإلى اللقاء إذن يا أمام إلى أين يا بني؟ إلى نادي قريش يا قوم على رسلكم والله لقد أخذ ذلك الأمر منكم أكثر مما يستحق آه, آه لو أجد معي جمعا من الرجال لذهبت إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم فهدمتها على من فيها أساءك يا ابن خلف أن يصبئ غلامك بلال ويتبع محمدا هو عبد أحمق وقد نال جزاء اجل اجل نال جزاء ولكن الذي الذي آلمني أن يشتريه أبو بكر فيوفيه وسترى يا ابن ربيعة أن ذلك سوف يجر علينا العبيد والسفهاء هون عليك يا أمية هون عليك أرأيت إلى القادم نحونا في ثيابه الحريرية إنه إنه ابن عمير والله أجل أجل أجل أجل, أجل إنه مصعب ما أحسن هذا الفتى وما أصبح وجهه حقا إذا اجتمعت المرء كثرة المال وصباحة الوجه وحب الأبوين فلا حائل بينه وبين السعادة أقبل اقبل يا فتى أقبل نعم صباحا يا قوم نعمت صباحا يا بني اجلس هات ما عندك من حديث لعل القوم ينسون ما هم فيه من كدر وماذا وهل يكدر قريشا في هذه الأيام إلا حديث محمد وهلا هل من جديد في أمرهم؟ يجتمعون يا بني في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يتآمرون على قريش والهتها إنك يا ابن خلف لن تدع هذا الحديث سائر هذا اليوم قلت لك إن شأنهم لا لأهون مما تتصور وإلى أين أنت ذاهب؟ لدي شؤون أنوي الانصراف لها وأنت يا مصعب دونك فاذهب مع هؤلاء الفتية إلى صيدهم ولهوهم لا يا عماه لست ذاهبا معهم ماذا؟ اذا فماذا أنت فاعل إذا ارتفع الضحى وذهب كل إلى شأنه إن لي اليوم لشأنا جديدا انتظر يا بلال سأرى من الطارق سأقف إلى جوارك لعل الطارق يكون عدوا لا تخاف وكيف لا أخاف وبالبيت رسول الله وأصحابه افتح ولكن بحذر من؟ ابن عمير؟ أجل أنا مصعب ابن عمير ما جاء بك يا ابن عمير؟ جئت جئت لألقى محمدا ولما دعه يا بلال اني والله لا ارى في وجهه شيئا جديدا لم اره من قبل ادخل يا فتاه ادخل ولدي ولدي ما بك يا أمي هل صحيح ما سمعت هل هل حقا ما بلغني عنك ماذا سمعت وماذا بلغك عني قالوا قالوا إنك صبأت مع محمد من من أبلغك يا أمي عثمان بن طلحة راك تصلي كما يصلي أصحاب محمد أحق ما قال عثمان يا مصعب أجل اجل يا اماه اجل لقد اسلمت منذ وقت طويل صبعت وتقولها يا بني لم اصبا ولكني اسلمت اسلمت وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لا لا لا اكاد اصدق ما اسمع ابني مصعب لا لا قل انه كذب قل انها ليست الحقيقه يا مصعب بل إنه الصدق وانها الحقيقه الحقيقه يا اماه وهانت عليك امك يا بني وما يضيرك من ذلك يا اماه ومن قال لك انك هنت في نفسي يعلم الله كم ارجو لك ولابي الهدايه بل بل ادعوكما للاسلام وتجرؤ على ذلك ايها الاحمق لعلك اطماننت الى حبي وعاطفتي ولكن لا لا انت الذي ستعود الى دين ابائك اما الموت اهون عندي مما تقولين اما اسكت اسكت ايها العاق لا تنطق بهذه الكلمه بعد اليوم لست امك ولست ابني ولكن ولكن يا ولدي أليس هناك أمل في أن تعود إلى أمك ما أنت فيه؟ لا لن أعود إلى الكفر بعدما هداني الله للإيمان جننت يا بني جننت غرّ كما يقول محمد هانت عليك اللات والعزة هانت عليك أمك وأبوك فتنكرت لهما وللآلهة وجعلت الآلهة ده. جعلت الآلهة إلها واحداً لقد كفرت بالآلهة وليس لي سوى اله واحد إله واحد لا شريك له اذا أخرج أخرج من بيتي أخرج ودع إلهك يطعمك دع محمد يهيئ لك ما هياته لك من مال وجاه وحياة هانئة أمه هل وعدك بشيء من ذلك؟ لا لم يعدني بشيء سوى الجنة هم؟ هالجنة إذن أخرج أخرج يا مصعب. أخرج لا أريد أن أرى وجهك بعد اليوم أخرج سانسى أن لي ولد سأمنع عنك عوني ومالي حتى تعود صاغرا ذليلا. سأخرج سأخرج يا أمه وكفاك ما قلت سأخرج ولن أعود ذليلا لن أذل بعد اليوم إلا لله تبكين يا عتك ماذا حدث يا أختاه لا شيء ولكني رأيت اليوم سيدي سيرك؟ أجل سيدي مصعب وهل عاد سيدي مصعب ألم يذهب للمرة الثانية إلى الحبشة فما عاد به اليوم وتكتمين الأمر يا شيماء. ومما تخافين يا عتك ألم يجمعنا الإسلام كما جمعنا الرق من قبل يا أختاه أجل أجل ولكني أخاف أن تطلع سيدتي على أمرنا فلا أدري ما يحل بنا هوني عليك يا اختي فلن يحل بنا بعد اليوم إلا الخير فصبر جميل وكيف رأيت سيدي مصعب تسللت في الصباح الباكر، وذهبت لأصلي مع المسلمين ونظرت نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت فتى يلزم مجلسه ومن الفتى؟ هو مصعب مصعب بن عمير مصعب ولكن شتان بين فتى الأمس الجميل الوسيم وذاك الذي رأيته في ثياب رثة باليه وقد خشن جلده وهزل جسمه وأصبح منظره يؤلم النفس وخاصة نفس من تعود على رؤيته من قبل وحرق قلبه ما أقصى قلب تلك الأم الباغية وهل هناك أقصى من أم ترى وحدها يتدور جوعا ويرتدي الأسمال البالية ومع ذلك لا ترق ولا تخفف من عدائها ما سمعت بمثلها يا أختها ولكن سمعت رسول الله يقول لأصحابه لقد رأيت هذا وما بمكة فتى من قريش أنعم عن أبويه نعيما منه ثم أخرجه من ذلك رغبة في الخير في حب الله ورسوله صدق نبي الله ورسول الله يقربه ويهش له ويعطيه من الحظوة ما يعطيه لأصحابه المقربين فعلهما البكاء يا عتكة وقد أراد الله له الخير أجل هو ما تقولين يا شيماء. ولكن... ولكنها المحنة. أعناه الله على احتمالها. أجل هي المحنة. القادم. السلام عليكم انا بلال بن رباح وعليكم السلام ورحمة الله تفضل تفضل يا أخي صلينا الغداء مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أجدك مع المصلين فجئت أسأل عنك بارك الله فيك يا أخي وعكة خفيفة ألمت بي <تصفيق> ولكن ما لي أراك تبتسم أخبار ساره لقد انتشر الإسلام في يثرب فليس بها دار إلا وذكر فيها الإسلام بشرك الله بالخير يا بلال أهو قد عاد مصعب بن عمير اجل م. عاد بالبشرى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فلقد ذهب مع الرهط الذين بايعوه في الموسم الماضي وعاد البارحه والموسم قد اقترب مم. وقد دخل الإسلام إلى يثرب وسترى بعينيه فالقادمون لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرة أكثر بكثير ممن جاءوا قبل ذلك جزاك الله عن الإسلام خيرا يا ابن عمير حقا حقا لقد أبلى بلاء حسنا ومصعب ابن عمير من نعرف جميعا علما ودينا وحبًا لله ورسوله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم انا ذا قد جئت يا أمان جئت أخيرا يا مصعب ما فكرت في زيارتي إلا بعد أن أرسلت إليك خفت أن لا ترغبي في لقائي فأردت أن أجنبك مشقة رؤيتي على غير رغبتك وياتيك رسولي فلا تقبل علي حتى تفرغ من لقاء صاحبك تقصدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من بارقة أمل يا بني عم تتحدثين يا أمه بعثت إليك يا مصاب وكل أمل في عودتك إلي كما كنت دائما ولدي المطيع العقل مصاب أما كفاك ما قاسيت من شظف العيش ومشقة الحياة ذاك أمر قد فرغ منه يا أمه وانا الذي لازلت زلت في اسلامك يبدو ان اللين لا ينفع معك ولا الشده هكذا ولكني ساعرف كيف اصرفك عن غيك وان لم تعد الى تعاطف رفق فلقد اعددت العده لاعيدك بالقوه الي ايها الغمان اول ما اسمعي جيدا ما اقول وليسمع غيرك كما اقول هذا لو تعرض لي احد فساعرف كيف ارده وإذا اقتضى الأمر فسأقتل من يجرؤ على ذلك اذا لا فائدة فيك يا مصعب أجل أجل لا فائدة كل منا قد أصبح في طريق أنا ذاهب يا اماه عائد إلى يثرب اجلس يا ابن عمير اجلس فعما قليل سيفد إليك المسلمون من أهل يثرب كعهدك بهم دائما وعندي لهم بشرى هذه المرة بشرى قل قل يا ابن عمير أهي البشرى التي ننتظرها طويلا أجل يا سعد أجل رسول الله قادم إلينا يا بشير الخير جزاك الله عنا كل خير انظر يا سعد من هذا القادم نحونا هو هو سيد ابن حضير سيد قومه اه انه, انه يحمل حربته اه هو ممن اسلم هو على دين قومه اني ارى في وجهه نذير شر ماذا يجلسكما في هذا المكان ألا حييت قبل السؤال يا ابن حضير؟ ماذا يجلسكما أجيبا؟ أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلت وتكف عنا ما نكره؟ صفت؟ الاشهل يا بني عبد الاشهل انه هو سيدنا قضيب دبي يا سيد يا رب يا بني عبد الاشهل الا تريد كيف تعلمون أمري فيكم سيدنا وأفضلنا رأيا وأكثرنا فضلا فان كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله سمعا وطاعة امن بالله ورسوله امنت بالله ورسوله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا صدق الله العظيم. ليسبق المجاهدين بأنباء بدر الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله فمن يحمله؟ هل تعرفه؟ انه صاحبه. من؟ مصعب ابن عمير؟ أجل أجل هل هم يا أخي فاستل سيفك فالمعركة على وشك أن تبدأ؟ يا معشر المسلمين ما... يا معشر المسلمين شدوا للواء فاين مصعب بن عمير إنه في عداد الشهداء آه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم قتله ابن قميئه ولكن يا لها من ميتة شريفة وكيف ضربه عدو الله بالسيف فقطع يده فحمل مصعب لواء المسلمين بالأخرى فضربه ابن قميئه فقطعها هي الأخرى فحمل مصعب اللواء بعض ضيه ولكن عدو الله عاد فطعنه في صدره فسقط فأخذت اللواء وما زلت أرفعه كما ترى فأين هو هناك انظر أنت مصعب بن قمير في ذلك الثوب الرث القصير الذي لا يكاد يستر جسده؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه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 بشير الخير تاليف عيده حسن اسماعيل قام بالأداء ناديه ابراهيم عيده حسن اسماعيل سيد الرمح عبد الحميد سليم سامي منير فؤاد فهمي احمد ابو العنين ممدوح عاشور صلاح ابو الخير احمد فايق وامين بدوي التسجيل الصوتي عفاف مرعي بشير الخير اخراج هنادي محمود